ூன இல் து யுக்க ஊய கியவய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 قُلْ إِن تَغْرُورُ إِنَّامَ تَغْرُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ மரும்யூனி விமக்கூ سَنَأْتِ فَلَهُ الْعَشْرُ أَمثالذا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَنْ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُنْلَمُ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبذلك وَأَنَا أول الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أبغي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ விமர் وَلَا முஸ்லிமில் كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينب يُوكم بما كنتم فيختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض بِنَ دَرَجَات وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّك بك سريع العقاب وإنه لغفور